إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهرة الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القائدة ولا آدم من البيت الحرام يَبْتَرُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَالُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 فَالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوُهُمْ وَخْشَوُونَ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطُّرَّ في مخْمَصَةٍ غير مُتَجَالِفٍ لِّإِثْمٍ فإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين وير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أو لا مستم نساء فلم تجدوا ما أنفتم صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولاكي يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبِنعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقِهِ الَّذِي وَافَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 لَقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الْضَّمِّ مِمَّا ذُكِّرُوهُ وَلَا تَزَالُ تَطْلُعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فعف عنهم واصح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا فيه فأغرينا بينهم العداوة والبضاء إلى يوم القيامة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 يهدي به الله من اتبع رضوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّنَا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهم ما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعَرَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا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 يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَاتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَّبَ قُبَّانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُ لَدَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لئن بسطت اليدي انك لتقطعني ما انا بماسط يديا اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد انتبه ابي اثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النادمين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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإلام تؤتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمَّا تَبْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَاءَكَ الَّذينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَيِّ يُطْهِر قُلُوبَهُم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحت اِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين وكيف يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّغَوّراتُ فيها حُكمُ اللَّه ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ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 فلا تخشوا الناس واخشون ولا تستروا بآياتي فمن قليل وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَائِهِمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُنِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْفَاسِقُونَ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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ يَدَّمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين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 بل يداه مبسوطة ينفق كيف يساء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنت إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنا قربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورحبالون وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين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 طيباً والتق الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان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 إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزنب رجس من عمري الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان وأئن يقع بينكم العداوة والبغض. في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويطيع الله ويطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله حب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلوا المحسنين بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فلقوا عذاب أليم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 فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَا سَلَفَ وَمَن عَدَفَ يَتَّقِ اللَّهَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسأكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم ما في الله عنها والله رفّور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَمْ مُضْرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ نَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله اغتبتم لا نشتري به فمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمان بعد عمالهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله رسولا يقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمَ لنا إلَّا كَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأن تخير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عذاباً لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ أَنْتَ قَلْتَ لِنَاسٍ سَتَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ